دقة تطبول الحروب جاوبة وأهل العصائب وضرمت نار الملاحم صفة ترجع للشدايت صفة ترجع للشدايت دولة الإسلام تبقى غصة في الحورة الزلايب اشد الكفر الصليبي يوم جاهمنا الله يوم جاهمنا الله يوم دبر ربي فيهم احتمى وبكى الخايف جندهم وافحصهم ما بج منهم ما حايد ما بج منهم ما حايد حربنا بالفتوى بالمعايب. وحشدو سبعين دونا ودعامهم بلعات عيد ودعامهم بلعات جبهات الردات هادم للكفر ساره لا عيب همهم حضن الشعوب ولتهم لا شارع دايت ولتهم لا شارع دايت لكن اسد الخلافة جيشهم بال صايب عزهم ربي بشرعه وصار بشرعها سعيد صار بشرعها سعيد شيخنا ابن الحسيني فزت وقتلنا شايب لا دع دعيع علينا ضربته بسيف كايت ضربته بسيف كايت أرسلوا لي بالقوات ينتفض خفاوضها يد ينتفض خفاوضها يد أشهد جيوشات حلب صبهم على الخطايا قولوا الصحوة تراكذ لا يجي عناك عيد لا يجي عناك عيد بالماضي تكويلة هايب نفلق الرسول نجزة طبعنا وهادي عوايد طبعنا وهادي عوايد نعيشها قال منايا نركب غمار الصعايب تسلامي دينا الخلافة جندها صلبين حدايد جندها صلبين حدايد جندها صلبين حدايد جندها صل